When I were really in the show, we had a صدقة الجابية أو عندما يتفع به فهو ولد صالح يزعر له هذا حليل الشاهد منه هو قبل صلى الله عليه وسلم فهو ولد صالح يزعر له نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العرض إذا مات العرض كتب فيه الذكر والانثى ومعروف ان الله تبارك وتعالى قدر الاجال سبحانه وتعالى كما قدر الارزاق وملاحظهن في بطن امه لأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار عمل والآخرتنا ضرب جسد كلنا يضطى عمله من الشباب ضرب التطيط والإنشار وكل سنة ذلك ويندم المحيط لا ينفع له كان محسن أو كان مسيئا فكل انسان منا يندم يوم القيامه حتى يوم الجمال حينما يرى الله في بركه اعلى من درجته وكذلك المسيء حينما يلقى عمله السيئ فيجازى الا سنتناه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدره والعلم العبد والولد الصالح فذكر في غير حديث امور اخرى يجري اجره معدنيه في قبره بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نهضه اجرا أو بئر حرام أو صحارى بردة أو لهذه البيت وكذلك رباط يوم وليلة رسالة على طول الزمن فإن المرات جاء عن عليه رضي الله عنه عشر كل صلى الله عليه وسلم صلاة جارية صلاة جارية يجري نفعوها بعض او ونرد بها الله أن يمتق كان فيجري أنزموا هذا الشيء على صدقه بعد النهدة ونزل به فمن ذلك اقرا عطارد يجعل البعض على الارض مذهب أي علم العلم الناح الذي ينفع الله فالسعاد به العباد فيخلط في به بيق الرجال وحسن الحق وإن الشرق وفي الوضع فلتخضرون به الله عز وجل يعرفون به أمور كما يقول في أيضا العلوم التجريبيه والتجويدية التي كان فيها أحدا، وتقوم عامة على دينه هذا هي التقوى. إذا كان الإنسان من ناس يعلم غيره، سواء كان ذلك في إعطاء المعاد والدروس، وكان ذلك في اختراع في تصنيف الكتب والرسائل. فلا أقل يجري عليه وعليه لماذا قد انتفع به اخر وإذا لم يتعلم أن يقولون معنا ويبقى بجاء من هذا الآن يقولون معنا صوت لك صوت يبقى في طائف وفي إفانس فيأتي أقل لم يعرف صورتهم ويسمع صوت فهذا بحفة فليمسى أبو كفاء به لنسى يجب على العقل وهنا يأتي أجعب المياه وضعها ويسره عن ذلك عن من الصالح كيف أولاك والأولا الصالح لن أجده فليكون أبوياً فضحنا إيمان والولد الصالح هو الذي فرمت تتلقوا عن الصلاح على الطب والطاعة المجنة على strength or water in the senate and Allah have ayud على وجه واختيار الزوجة، لأن الزوجة الصائدة تعيبه ساعة تربية أوجهه حتى وصل إليه. أما من يختار المرأة لجمالها، وتزوج رأى تصله ولا تصوم، أطّلس الله عز وجل على تباهي النهار شاهد كثرة المصحيات، تحط لما تحط شيئا من سدام الله. Oh. <laughs> وفي رسول انه سعد بن عباس قال ان امي مدت يعني ماتت فجاه ماتت وارى انها لو تكلمت قالوا ان ينفع امي بعد موته فيقول ان امي توفيت ولم توصي حتى ان تتصدق الله فقال المبنى الله عليه وفيه الميذ بعد مع بنوته أن نظرت أمور نظيرة من الله عز وجل أن الميت تكى في بالصدق بعد بنوته وسواء الصدق عنه أو فيه. فأنه ينتهي في بالصدق عنه زعمت نوته وكذلك لا تجمع عليه الصلاة والسلام من المطلوب ما قال ذلك؟ ما قال ذلك صالح يعني العم جائز عن الميت. لا الله أفضل من العم فهذا يثبت مع أنه في عنه وهل يصل تواب؟